INNA FATAHNA LAKA FAT-HAN MUBINA MIN DHAMBIKA WA WA YUTIMMA NI'MATUHU ALAYKA WA YAHDIYAKA SIRATAN MUSTAQIMAN ALLAHU NASRAN AZIZA HUWALLADHI ANZALA as FI QULUBIL MU'MININA LIYZADADU dan memang imanهم وللله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما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 Mim bil Allah zann sου, alīhīn daīrat sου, wa ghibāllahu alīhīm, walānahum wa aḍdālhum, walānahum wa aḍdālhum jannah ma wasāt nacīrā, walillāhi jnūd al-samaāt wal-arḍ, wa kān Allāhu azīz anḥākimā, Shiro dan niziran, litaaminu bilaahhi warasulhi, watuazhiru, watuwaqiru, watusabpihu bukrau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 وتم ان لي قلب الرسول والمؤمنون الى اهليهم ابدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظنن السوء وكنتم قوما بورا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فاننا اعددنا للكافرين سعيرا ولله ملك السماوات و الأرض يغفر لمن يشاء ويعدب من يشاء. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذًا قَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا دَرُونَا نَتَّبِعُكُمْ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ قُل لَّا تَتَّبِعُونَ كَذَالِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِن قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَ نَا al قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرًا حسنا وإن تتولوا كما توليت من قبل يعذبكم يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج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 ودونها فعجل لكم هذه فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد احاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا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 ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم لم تعلموهم ان تطؤوهم فتصيبكم منهم معره بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء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 لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمين آمين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهداوة دين الحق ليظهره على الدين كله ليظهره على الدين كله وكفّ بالله شهيدا محمد رسول الله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 ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطه فازره فازره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغض بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة مغفرة وأجر عظيمًا